بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وَهُمْ عَلَٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۖ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شهيد.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 Inna allwziena amanu wa amilu asszalichat la hum jenna tajri min tachtihal anahar Thalik alfawzul kabir Inna bactusha rabbi ka lashadeed Inna hu huwa yubd'u wa yu'iid Wa huwa alwafooru alwadud